من حرمش العمر من عطفك عليا يا حبك بالسماء أجمل هدية من حرمش العمر من عطفك عليا يا حبك بالسماء أجمل هدية من حرمش الأمر منك يا حبيبي من حرمش الأمر منك يا حبيبي هوال من دحكة عينيك عينيك الحلوة ديال الحلوة ديال جنبي بأنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا اللي عندك حبيبي وانت جنبي بأنسى روحي وانت جنبي بأنسى كل الدنيا عنك حبيبي وانت جنبي كل همسه كل لمسة الف شمعة حب بتنور في قلبي وانت جنبي كل همسة كل لمسة الف شمعة حب بتنور في قلبي يا حبيبي لولا حبك كان زماني في جو تاني كان زماني اشتكي اسود زمان يا حبيبي يا حبيبي انت خليت زمان ايام هني, هني يلي حبك من السماء اجمل هدي يا حبيبي منحرمش الامر منك يا حبيبي ما نحرمش العمر منك يا حبيبي ولا من دحكة عينيك عينيك الحي الودية الحي الودية عيون يا حلوه فرجيني وحضنيني بالحنان والحب والشوق احضنيني فرجيني يا عيون يا حلوة فرّجيني واحضنيني بالحلن والحب والشوق واحضنيني وان اني بعيش في الجنة يا عيون حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا مني الخدود ولا الشفايف يا حبيبي يا حبيبي عايز اغني لكل حاجة فيك شوية شوية يا اللي حب من السماء اجمل هديه يا حبيبي من حرمش العمر منك يا حبيبي من حرمش العمر منك يا حبيبي ولا من ضحكت عينيك عينيك الحلوة ديّة الحلوة ديّة